يا ربنا اعترفنا باننا اشرفنا واننا اشرفنا على لظى اشرفنا فتب علينا ثوبا ترسل كل حربا وسل لنا العورات وضف لوالدينا ربي ومولودينا والأمر والاخوان وسائر الخلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعها من في إسمع صضلا وجودا منا لا لا بكشاب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤولي صلى وسلم ربي عليه عز العمدي وآله والصحبي عدادة الشخبي والحمد لله في البلع والسنا